إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رِيْبَ فِيهَا إذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنِيَانَ الرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا وَلَا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن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 شاء فلكفر ان اعددنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغثوا بما ان كلمه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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يردت إلى ربي لأجدن خيرا منها قال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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول إني لَمْ أشرك بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُلَّهُ فِئَةٌ يُصْرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما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 ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة يَا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا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 تُمُتَّخِذُ الْمُضِلِّينَ عِقَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَكُمْ ۚ أَيَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظنوا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 وإلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما, نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا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 فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحماه وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ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 inna makkana lahu fil ardi wa atainahu wa atainahum min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa hatta itha balagha maghrib ash-shams wajadahah taghrubu هَٰقَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَنَّتَ عَذِّب وَإِنَّ مَا أَنتَ تَخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَأَنُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا عسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بنغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم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 وآتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا عليه قطرا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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسليه هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جناة الفردوس نزلا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 فما كان يرجو لقائه ربه فليعمل عمل صالح فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا